الاسم الاب والابن والروح الخدس الاله الراحض امين بمناسبة الجمسحانات بتاع السلامجة وقلق السلامجة في الايام الامتحانات انا عايز اسلمكم عن القلق عن ايه؟ عن القلق أيام الامتحانات ممكن يتسلمي يقع في الخلف يطلب يقرر الامتحانات هتيجي سهل هتيجي صعبة مباشرة غيرهم مباشرة اقدر أجاو ما أقدر أجاو اجيب مجموع أجيء شو مجموع, مجموع فتلاقي يقع في الخلف لهذا الأمر لكن ليس كل الطلبة فالطالب الواثق من نفسه واللي مستعد كويس واللي مراجع مر ومرتين وثلاثة مش ممكن ابدا يقع في الخلف غالبية الخلف بيكون من ضمن أسبابه عدم الثقة بالنفس عن قلب نفسه مش هكذا مثلا الخطوبة بالنسبة للدم تيجي الناس مخيانة اللي ممكن تفتر فيه ومحدش جس وبعدين يطول السن الثاني وبرضه محدش جس وتبتدي تشعر في الكلف ان هل هيجي حد يخطبها ولا ما يجيش ولا عمرها يجيك خالص وتفتر زي ما هيك ولما هيجي هيجي انت ومن اللي هيجي وهل هيكون كويس ولا وفش وانجه هتعجبوا ولا ما تعجبوش ويكمل الخطوبة ولا ما يكملش كل حاجات تيجي في الخلف انا فكر جمان سنة 63 جاء الزن يعني بتاخد ارشا بتقول لي جه واحد ومشي يكتبها يعني ومشي من غير ما يخطبها وجه الثاني وبرضه مشي من غير ما يخطبها والجه الثالث ومشي من غير ما يخطبها وجاي الرابع بتقولي انا فاعتينة جدا ومش عايزة اهله ونفسيتي تعبانة وخايفه اللي يجي ييجي هو وراخر يكون موقف ايه وده يا ابنت انت لو قابلته وانت من نفسية اتعبانها ذيها هيرفضك خليكها مفرقشة كده وقيته لكن القلق مش مخليها مفرقشة القلق كثيرا ما يأتي بالكآبة يعني من ضمن نتائجه الكآبة حتى اكبر بنت تمت خطوبتك يا اختك كون عايشه في بلد قالها فكرت ان كرته يكون بيز دهنها ام جنى واذا اخبرت له عن ومشي صحه نمشيت معاك جاي يقول لك طب واذا ما اخبرت له عن علاقه جاي يقول لي انها بتحبني مش ببلش اخذ الاقي نوع من الخلل طيب ساعات الخلق يجيب بسبب الأمور غير الواضحة اللي مش عارف الواحد يعمل كده ايه فحتى بعد ما تتجذ غير صحلة يا طرح يجيني أعيال وانما يجينيش أيال هدى أول شهر مر وما فيش أيال والسنة شهر مرت وأول سنة مرت وما فيش أيال وتبتدي تخلق هيجي الأولاد وانما يجي الغلق وين جهت هيجه هاجو بنت وخصوصا اذا كان ذكره الصعيدي يحب الولاد ولو ده بنتي عليه فتبقى فتب في قلق قلق من ناحية انها تنجب او لا تنجب ومن ناحية رضا الراجل او عدم الربار ما عرفش ليه يجيبوا السبب في المرأة وهي جنبها هنا أجاب ولا طالما جابش، ألا خليك طالما خليك. لكن في أسرار من القلب، في أسرار من القلب، حتى بالنسبة للإنسان الموظف أو طالب الوظيفة يخلق حذيل الوظيفة أو ما بيش. وهل المرتب يكفي او ما يكفيش وهل يقدر يقوم بعمل اذاكي ولا ما يكونش وتلاقي الخلق يقدر ماشي يعمل ايه في المصاريخ وما اكثر الناس الذين يخلقون بسبب المصاريخ يصحر الخلق بس سعاد يبقى مشكلة في داكي للإنسان يعني في انسان تجيله مشكلة فيحاول يحلها بالطريقة هادية وفي انسان يجيله قلق من جهة المشكلة المشكلة تجيب له قلق تجيب له قلق وديه القلق اللي يجيله يخليه يلجأ الى طرق بشرية مش مظهوظة ده حصل حتى مع البيدسيين ابونا ابراهيم قبل الاباء قلق عشان ما جاليوش ناس فهو وامراته سارة لجأوا الى طريقة عالمية في ايه قادر وهاجر سعلا جابت عيه لكنه بدل الآن لأن ربنا قال بشر يضع لك ناس إيش تمسك وبعدين لما قالوا ناس لما يشر أضحى فين كلمة زي نجوم السماء ورمل البحر ما فيش فالخلق على كثرة العيال فالله يأخذ قطورة وقطورة جبت عيال وموافق شال لهم ربنا يعني حتى القلق أحياناً بيلجأ إليه يقع فيه بعض الناس السدسين ويلجأوا الطرق مش مظهوصة إبراهيم أخي الأباء قلت إن امراته جميلة جداً فممكن يخلوها ويقتلوه فأنا أقول إن كنت أختي طيبون إبراهيم هل حد وجبت مشاكل للحكاية انه قالت انها اخر رفقه ويعقوق من جهة اخذ البركة من اصحاب لما كده فهذا الخلق خلهم يلجأوا الى طرق عالمية من الخداع لكي يصلوا الى البركة فاحيانا الخلق بيؤدي بالانسان ان يلجح الى فرق خاطئة اخاه وهودته ايزابيل اصابهم الخلق لما نابوس الاسرائيلي رفض يتي اخاذ الحقل بتاعه. نتيجة الخلق لدعوا الى جريمة وقتلوا نابوس الاسرائيلي وربنا تدب على آخاب وألق في المكان الذي لحت فيه الكلاب زمن أبوك في إسرائيل في الحلم بكم قلقكم بسبب الإنكشاف الخوف من إنكشاف خصية معينة يعني قرية السحب واحد السحب جميلة وخايف لا ينكش يشوفه ترك اثر ولا ما تركش اثر بصمات حاجات ويانا بيكون مجرم مهما كان عريض ساعات بيترك اثر يضل عليها ساعات اللي بيتيش الجريمة بيكون خايف والان رفق الساعة واحد كان هو الوريس الوريس الوحيد لعمه، وعمه مش عايز يموت عشان يوراجه فعل تموت جسه فحكر يهتله وفعلا هذا عارف ان كل مجرم بيترك اثر قعد يدبر الامر بشيء لا يمكن البصمات مثل جوانتي مفيش بصمات قاعد يبص في القوضة من كل نحية فيه أثر مفيش حص خاص من بص ويجوم الناس يعزوه في تعامل لأن عمه كان بيحبه جدا وبعدين هو ماشي بعد كم يوم قابله أحد رجال البوليس وقال له اصبعية في حياتك احنا اتعلني انه عشان عامة ما وكان بيشفر جدا وبعدين بس كل كده قال له ايه بقع الحمرة اللي تشدر بليه وهو بس لقى بقعها حمرة انها وبنى عليه الفزع والخوف لحق الرجل البوليس بالقصة انه يبتعته وفضل الوراه لغاية لما اعترف وبعد ما اعترف قال له اندل ليسلع القلم اتري قلم ابانوس احمر ووقعت نقطة حبر احمر هي اللي عملت للبعر لكن لان القلق موجود فهو القلق سله يسطرب ويخاش ويعترف جايش تكون قريب من الزنا مكان، خطية الزنا، لمن فاخطاء خطية الزنا، وشو أعتقلك؟ يا ترى ده يجيب حبل ولا ما يجيبش حبل؟ وتبقى أحدة الآن وتعبنا جدا، ونجيب حبل يا ترى تقدر تخلص منه ولا ما تقدرش؟ وتبقى أحدة في قلق من هذا الأمر، واقع الواحد يقع في أضيق في فهذا هو. في رش، في صد، عند الإنكشاف دائما الخوف من الإنكشاف بسبب الثلا. حتى الفيزي اللي بيغش في الامتحان وهو بيغش يكون عايش في تخيل في الثلا. يترى المرافق لاحظ ولا ما لاحظ شايف ولا ما شايف، هتنكشف ولا ما تكشش. القلق يعد تعبد خوفا من الانكشاف وربنا يسمح بأن يوجد القلق بتعقوص الانكشاف عشان الناس يخافوا وما يخطئوه داود نفسه لما أقطع مع في الشبه كان خايف للحكاية انكشف فقعد يلجأ إلى طرق معورية حسد طرق غير سليمة ولم تأتي بنتيج وفي الاخر فكر ريخة القرية الأسر كل خوف من انكشاف الجريمة فالخلق احيانا يأتي بسبب الخوف من انكشاف احيانا الخلق يأتي بسبب مرض انسان يجيله مرض في الخاس من نوع المرض يترى المرض كذا ولا كذا لا يخلص طبيب ولا مش طبيب وتطور المرض بيبقى ايه يجيب له قلق واصعب خوف وقلق يأتي من المرض هو مرض الاصداء لان الطبيب درس كيف يتطور المرض وعارف لحد ايه ويعمل ايه فتلاقي الطبيب اذا مرض يكون قلقه ازيد بكثير من خلق الشخص العادي كتير اول مريض يقع في خلق وخصوصا اذا خالص المجد ولذلك الجوب الصدير في الصح طبعا بيقول اذا افتبعت اقول متى اقوم الليل يطول واشفع خلقا الى الصبح. يبدل الان لحد الصبت من البرد من السعر النتيجة هتبقى امسا زي انسان مثلا محكم عليه بالاعدام ولسه محددوش اليوم ويفضل قاعد من منتجر الان الناس تستشط ان سيغوي يخدم خلاص مراد الحياه يكون القلق من اجل الاخرين مش من اجل شخص نفسك ان الانسان ناجح في اولادها الوجه الان يا ترى ليه جرت لحاجة في حاجة في غيره قعد الان واحد مسافر يكون الناس الانين عليك يسفروا وخصوصا اذا كان مسافر في طيارة ولا مسافر في مركب حتى نسل المساكل ان حصل مطب حوى في الطيارة يقول في يدوك يا رب أستاذ يحصل محب تالي يقول لك رحمتك يا رب ولك خطيان القلق من ال... القلق من جهة الصفر كتير من الناس بيقلقوا بسبب مخاطر الصفر في ناس ما بيقلقوكش مستعدين للموت طبعا مش كل واحد يكون مستعد للموت وجاي واحد يقول انا مستعد وأني بسأكد لبقي هو أكيد مش بس عارف اللي سأله أو قلق من أجل مرض الآخرين مش أجل مرض الشخص في قلق يأتي بسبب الأخبار. من الدرائب من الاعلام يقول لك حصل زلزال في, في المتياسر اختر اربعة او تسعة من عشر وطرع هيحصل ليش زلزال ثاني ولا لا وليش دبابع ولا ملهوش ولا يطقيتم يعمل اخبار ناس كتير يقروا اخبار يجب انهم خلق من جهة الحروب من جهة الثلاثل من جهة الأمراض من جهة الوضايا أنا فاكر زمانه أنا شب ساعة الحرب بتاعة ألمانيا اللي كان 38 39 وصد لبداية الأربعانات كنا نكون كن نشفين في باب الحديد نلاقي الوقت بتاعة جراعي يجين شيء يجي الدنيا افتربجت في الهرام الدنيا افتربجت في الهرام نقول له هاتي عما جريت الهرام نقرأت نشوف الدنيا افتربجت اللي ما افتربجتش لكن هو حاجة بتجيب قلع في الناس من الاخبار في ناس قلبهم من حديث كل الحديث دي ما تأثرش كيف فيه يقولهم الخلف بسبب الشمس جاي زوج بيشكو زوجته بأي شكله خارج في أبيض في التسمم في لا في شغل من راح الجاي وممكن الزوجة يشفع زوجها مع بعض نفس الوقت. لا يجيب قلق الشركة، ده. أو واحد يجيله قلق من شكوكه في رئيسه في العمل، رئيسه في العمل هيتكته وجايز له مشكلة، أو زملاءه في العمل من الشق يجيله قلق إن زملاءه دول هيدبروا له هذا، خصوصا إذا كانوا بيحسبوا على تفوقه. أو تلميس الجامعة يجي له شك من أستاذه أنه مستعبله في إيه هذا الأستاذ يسقطه في أي وقت يجي له خلق إذا أستاذه ده يتضايق منه الخاجة أو واحد يجي له خلق من شك في مجتمع شغير بيئة شغيرة يقول لك جو ساسم ناس ما عندهمش ضمير يكون خايف خايف ده اللي يعمل له معامرة خائف ده اللي يدبر له تبير خائف ده اللي يكتب فيه شبوى يعيش في خلق لما الشك في الناس انهم يعملوا له خائفة او شك في اخلاص صديق ليه ممكن جايز يدي خلق سبب معاشرة القلقين الأمراض النفسية تيجي بالعدوى أخيانا يعني لما واحد يعاشر ناس خوفين يبتدي الخوف يخش بوه قلبه لو واحد يعاشر ناس شكفين يبتدي شكف يخش بوه قلبه لو يعاشر ناس قلقين يلاقي القلق يخش بوه قلبه امراض نفسية بتيجي بالعدوى واحد معاه واحد يقول لك منين الناس صوت يعني تقول له لكن شلون ده هادي الا توا دي لا تحت ساع في جواك انت ما تعرفش الحين ده ايه تبص في الخوف فبتجد تقلق ولا خالص ده اللي, اللي اللي بيبتسم في عشك دي ابتسامه صفرة انا عارف معناه باية دايما الناس يغدرين يبتسمع لشان يخفو غدرهم ببتزام يقولك الكلام ده تبصت لاقي ابتدى الشك يجيلك ابتدى الخلق يجيلك ابتدى الخوف يجيلك لانك بتعاشر ناس خلقين لعكس كده لوحد بيعاشر ناس اطوياه تحتل حاجة ويقول لك لانت عمله تعمل منه لا خليكش ليه ولا اجرى هذا كل جايز يعمل يعمل يقول لك قل يقدر اعمل هذا خليكش ليه قلبة دائرة حبيلة يلاقي الشجاعة اللي عنده دخلت ما مع الصفاصة النجسانية سواء بما سلبية او إيجابية ممكن تخش بالعبوة ممكن تخش بالعبوة فاللي عايز يعيش يعيش عن خلق يبعد عن معاشرة الخلقين لما يقف معناه ويلقوا مرخياء واحد زي داوود النبي يقول ان سرته في وادي ظل الموت لا أخاف شرة لأن الرب معي ان قام عليا جيشا وفي ذلك أنا مطمئنة تسمع الكلام ده تلاقي الشجاعة دخلت الى قلب النواحي النفسية بتيجي يجي احيانا بالعبوة تنتقل من شخص الى شخص جايز يكون الخلق بسبب الاعداء زي ما بيقول بورس الرسول في غلاطة 15 يا ليت الذين يقلقونكم يقطعون في ناس بيخلقوا الاخرين ويضعبوهم جايز الخلق يأتي كعقوبة من الله لما تشوفوا اللعنات الأنعربنا خصوصا في سفر التسمية 28 تجد من ضمنها الخلق وفي غير زية يعني في ملوك التامية س verse 20 8 يقول فكان غضب الله على يهود وعورشين وأسلمهم إلا القلق والدهش لأن من غضب الله عليهم أسلمهم إلى القلق وفي verse 15 الرا يقول وعقم في القلق في كل ممالك ما الأرض عطر بنا يدائع الناس من العقوبة يسلموا للخلق لأن أهم حاجة عندنا حياة التسمأنان والسلام القلبي ده بيجي من ربنا بيقول سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجدع فدي من ربنا فإذا ربنا لم ترضه طرف إنسان كيف يأسعوا الى القلق ترتفع عنه النعمة الخافظة ترتفع عنه النعمة المانحة للسلام فيقع في القلق لذلك منظن مواحد انتصار على القلق الرجوع الى الله والايمان ده ربنا ان ربنا يريحك ويمنع عنا القلق جايز القلق يأتي بسبب الخوف الخوف والقلق كل منهما يلد الارض يعني يعني الخوف يولد القلق والقلق يولد الخوف وهم الاثنين يتبادلوا الاوضاع والمراكس فالانسان والخواس دايما الهان والانسان الشجاع لا يخلص أبدا شجاع حل أي تفكير خائف أي تفكير خائف ممكن يسبب القلب يترى هيحصل كذا يترى هيعملوا كذا يترى الأشرار دول هينرحوا بطرقهم يترى يترى تلعن إنسان هكتب يقلق من طريق تذكيره يعني المشكلة ربما لا تسبب لك قلقا، لكن التفكير في المشكلة وخصوصا التفكير الخائف هو اللي يسبب لك القلق. دا يجب يكون القلق من اختيار وحنيه، لأن اختيار غير حقيقي، من اختيار وحنيه. او من اكثر حقيقيه جاي يكون القلق سبب توقع الفشل فيه إنسان في الانسان ساعات يتوقع الفشل وداخل في الموضوع بايه الفشل فيه اخش في الصفقه دي جاي يخسر اخش في المشروع ده جاي ما اقدرش امر فيه توقع الفشل ممكن يسبب القلق عند الانسان ايضا ليس القلق يأتي من جهة الوقت او البواعيب الى انسان عايز وروح مشوار لازم يوصل الساعة ثمانية ونصف السبت والمواصلات شدة والعربيات كفت على بعضها وكل شوية ثانية بسر الساعة يترى اوصل نوصلش يترى اوصل نوصلش يصاب بالقلق. كثير اول ناس يصابوا بالقلق من جهة المواعيب من جهة وحمة المواصلات من جهة الوصول المتأخذ يترها الحماد السيارة يترها الحماد الأطل يترها الحماد السهر تسبب له قلق. غالبية الخلق بيكون بسبب ضعف النفسية ضعف النفسية أو عدم نستقى بالنفس الإنسان اللي نفسيته قوية لا يخلق الانسان اللي عنده ثقة بالنفس لا يخلق الانسان اللي عنده قوة احتمال لا يخلق في ناس ما عندهم قوة احتمال تجيب له تجربة او مشكلة تلاقي انهار وتار والان ويشكو ويتزمر ايه الحكاية عدن تعدن تعدن خلق الانسان تاني يكون اقوى من المشكلة نفسيته قوية لا ينهار بسرعة كبير او الاقي انسان يقول حسن لكذا وجوانا دو. ينهار تنهار ياك يا حبيب متخلش شديد هشانيت بالنهار نوع النفسية بيجيب شيء من الصلاة او يقول عدم القدرة على ان انا اقف قصود الموضوع عدم القدرة على مواجهة المشكلة عدم القدرة بضعفه عدم المواجهة بضعفه او انسان مش عنده عدم كثب نفسه عنده عدم كثب البيئة اللي عايش هيره شواء بيق في الشغل او بيق في السكن او بيق في البلد بحاجة ويقول لك عم مقلقش ايه ده كلهم حرمي ده كلهم فاسيين ده كلهم بيتبروا بعض ده انا عايش وقت مافيا من, من المافيات مقلق هم؟ من ايه؟ من المافيا ساعات يكون سبب القلق تكبير المشاكل وتضخيم المشاكل في واحد تجيله مشكلة خطة بساطة نقول بسيطة تلحل ان شاء الله واحد تجيله مشكلة يكبر يكبر يكبر يكبر جريت لما يخالك يقولك لا دي المسألة مش هجينة ده ممكن يحصل ويحصل ويحصل ممكن فتتطور وفتتطور وفتتطور في واحد تجيله مشكلة هي خطة ببساطة يقول بسيطة تنحل إن شاء الله وواحد تجيله مشكلة يكبر يكبر يكبر يكبر دقيتها من ايها تقولك لا جيل مسألة مش هينة ده ممكن يحصل ويحصل ويحصل وممكن تتطور وتتطور وتتطور ويكبر الحكاية فيقلح ويتعب قدر الأمور ببساطة تغدر الأمور ببساطة تلقى المشي كويس أو واحد يفتكر إن المشكلة دي لا حل لها أقول لك أعمل حل لا مش ممكن دين برشمك ليه؟ التفكير فانه له حل لبيع الاناسه او جاي يجي القلق من التشاؤم في انسان دايما متشائم يظن ان الامور ستتحول الى الاسوء والى الارذل كما يخلي الانسان رميضه يتفاءل ويفكر ان الأمور هتمشي صح دايما المتشائمين يصلون الى القلق وإلى الخوف لأنهم لا يرجون خيرا على الاطلاق على اي الحالات القلق احيانا يكون مرة يعني نفسيه مهزوزه ضعيفة فدايما تقلق اي سبب يجيب له قلق انا شرحت لكم ازباب عديده جدا لكن الانسان اللي نفسيته مهزوزه اي سبب يجيب له قلق اي سبب لان واحد اتكسر وشه يجيب له قلق ان بومة عملت صوته سمع صوته البومة يقول باش النهاردة مش خايش ليه يا عم قول لك ايه البومة هات طب البومة ليه هت... هتخرب الجنية قول لك اشارة معروفة او واحد يجيله القلق او التشاؤم من رقم 13 من عرض 13 <تصفح> عشرين كراتنا. الدنيا ليلة غربت 13. في الشمس غلبت ونهار ثلاثة عشر. ليلة أربعة عشر. وحتى لو في 13 ثلاثة عشر من الرسول هذا، عليه ثالث عشر وهو من اعظم الرسل الموعدين. ما تكبوش من لكن انسان جاي يجيب القلق من كده نفسيته اي حاجة جزء اما سبب ضعف النفسية اي حاجة يجيب قلق لان سبب صار مؤقت يجيب قلق مؤقت يتشبع بشويك لكن الإنسان القوي لا يحدد في كرونس سلولة 15-58 يقول كونوا راسخين غير متزعزين كونوا راسخين غير متزعزين الإنسان القوي الراسح وإن قام عليه جيش ففي ذلك أنه مان. لازم الانسان يعرف ان القلق لا يحل مشكلتي يعني من تقلق قل لنفسك القلق لا يحل مشكلتي بل يضيف مشكلة اخرى هي الحالة النصفية لا نظيف ويؤدي الى امراض اخرى يعني يؤدي الى الاضطراب الى التزمر إلا دوام الشكوى إلا الانهيار العصبي إلا الكآبة إلا الأرق لم يكون عنده قلق ما يجي لهش نوم يجي نام لقى القلق بيشتغل معاه يعيش في أرق هذا صعب أو إلا التزمر الانسان علشان يبعد عن الخلق اولا لابد ان تكون له نفسيه قوية يعني يجاهد ان تكون له نفسيه قوية اثنين لا يهتز من المشكلة مهما كانت ثالثا يقول ربنا عنده حلول كثيرة فبالايمان لا يقلق الشاعر إن هو إن كانش قادر ربنا قادر يرسل لك عونا من عنده يعاشر الأقوياء لكي يأخذ منهم قوة وينتصر من قوتهم يبعد عن الخوف وربنا يقول ماخذ